اللهم لو زرت بيت الله يا ثقاتي أو مسجد الشاعر أجد أطرافه مذعان وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأطوام درابنا حاضر الأقوام والبادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الآن يأتي المشركون في الفجر الجديد فجر بعثة المحمدية ليقدحوا في القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يعلمون أن المعجزة القبرى التي فضخت رؤوسهم والتي دوختهم هو القرآن ان معجزة رسول الله عليه وسلم التي توقف يعني يقف لها شعر الرأس التي ذهل منها الجن واندهش منها الإنس والتي أوقفت الخطباء والأدباء والشعراء إنه القرآن إن هذا الكتاب الذي يحمله صلى الله عليه وسلم من عند الواحد إلى ذلك الكتاب لا ريب فيه الله يزكي كتابه الله يمدح كتابه قل لن اجتمعت الإنس والجن على أياته بمثل هذا القرآن لا يتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا لو اجتمع الإنس والجن كتبه وحفاظ ومملين ومن يحمل المحابر والدفاتر ويريد أن ياتب مثل هذا القرآن أو يصوق مثل هذا القرآن هات هذا القرآن يكفي أنه كلام الله كتاب الله لكل مؤلف كل فيرسوف كل حكيم فقير كتاب كتاب الله هذا ولذلك من التحدي يبدأ من أول القرآن من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه لأن من عادة المؤلفين والمصنفين في أول كتبهم إما تواضع أو مجاملة للقارئ يقول من وجد خطعا أو نقصا أو تكسيرا فلنبهنا عليه ويتصل بنا أحيانا بس من باب تسجيع الوقت أو من باب كسب القراء والجمهور أما الكتاب القرآن لا ذلك الكتاب لا رب فيه ليس في ملاحظة ولا نقص ولا تكسير ولا لذا حد أصلا يلاحظ ولا ينتقد بل يسكت ويقرأ ويؤمن أو لا يؤمن فإن الحساب سوف يلقاه إما ثواب وإما عقاب لا وليس أصلا لا ليس لهم حق التطاول أو أن يرد أو يعترضوا أو نبهوا بل يحترم الإنسان إنسانية وبشرية وعرف أنه إنسان وأنه عبد وأنه مخلوق وهذا كلام الخالق جل في علام هذا الكتاب الذي هو معجلة رسول الله عليه وسلم الخالدة والتي كان رسول الله عليه وسلم يعني يقرأها للناس ويقدمها للناس في مجالسه كما في مجالس رسول الله عليه وسلم ومن فهنا لذلك قام المشركون يقضحون في هذه المعجزة الكبيرة حتى يفلوا في هذا السلاح القوي الذي يحمله صلى الله سلم سلاح القرآن وان أتلوا القرآن فهو صلى الله عليه وسلم كان يتل PU ولو وإذا كان قرآن سجرت به الجبال أو قُتَّعت به الأرض أو كُلم به يعني ما كان هذا الموتى لو أن هناك كلام يمكن أن تُسيِّر به الأرض وتُقطَّ به الجبال ويكلم به الموت كان هذا القرآن لا يكون إلا هذا لا يمكن أن يصل لهذا القرآن أو معرفة هذا القرآن إلا من يملك أمرين الإنصاف والوعي العلمي فيكون في منصف متجرد من الهو والظلم ويكون عنده مستوى من معرفة البيان مستوى من معرفة الكلام مستوى من العلم والوعي ليرسقي ليقول كلمته في هذا إما إنسان جاهل أو شاك جاحد أو غافل ما يمكن أن يقول كلمة الحق وكان هؤلاء يعرفونهم أهل مكة أهل بيان واهل فصاحة وهم يقيمون لهذا الكلمة ولهذا الحرف مهرجانات في عكاب ذي المجنة وذي المجاد ويتبارون ويعرفون يعني هم ينقضون الكلام نقدا ويعرفون الفصاحة الكلام الفصيح القوي المؤثث ويعرفون الكلام المهزوز الحش فلما أتى هذا القرآن وفضخهم وأسكتهم وبكتهم وقفوا, وقفوا مذهولين مشدوهين يعني حتى بعضهم انقهر وبعضهم اعترف بعض اذعن وبعضهم اسلم وكانوا يوقعون شهادات حتى, حتى الوليد مغير كما مر معنا فهنا لا بد أن في القرآن مرة يقدحون في محامل القرآن وهو رسول الله عليه وسلم ومرة يقدحون في, في القرآن وقالوا لولا رزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم شب انضمن القدح في رسول الله عليه وسلم يقول يعني ما ما هناك رسول الا هذا الذي كان يتيما على الرسول صلى الله عليه والذي كان صلى الله عليه وسلم ليس بغني وليس له ثروه طائله مثل الوليد المغيرة ولا مثل عثبه في الطائف لابد ان القريتين عظيما القريتين مكه والطائف فهي اهم القريتين وهما مدينتان يعني عظيمتان في تلك المرحلة في جزيره العرب كان من اشهرها الطائف ومكه يقول لماذا ما إذا كانت النبوة هذه النبوة رسالة وتشريف لماذا ما كان على سيد مكة أو سيد الطائف لأنه عندهم أموال وثروات يعني يؤتى بإنسانه لو أحسنهم من أسبوع الله وسلم لكن ما عنده مال هذا من الاعتراضات وقالوا إنما يعلمه بشر هذا من القدح يقول ترى القرآن ما جاء من عند الله عز وجل ترى يعلمه بشر من البشر تجرون من يقصدون من يقصد خباب من أردت أحد الموالي الذي يسكن السوف يعني يعمل حداد وقد أسلم رضي الله عنه حداد عنده كير ينفخه ويجمع الجمر والحطب ويشحاد السيوف ويصنعها ويسكلها فرسول الله عليه وسلم يذهب إلى هؤلاء المستضعافين يذهب إلى المولى ويذهب إلى رعي الغنم ويذهب إلى الحداد ويذهب إلى النجار ويذهب إلى العمال إلى الطبقة البسيطة لأن هؤلاء أنصا أتباع الرسل كما قال هراكل سأل أبا سفيان في فجر الدعوة قال ضعفاء الناس يتبعونه أو أكرياؤهم قال بل ضعفاءهم قال ذلك أتبع الرسول دليل على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى هذا دليل ظاهر يقول هرقب على أنه رسول من عند الله فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى خباب العرث يدعوه كان خباب طبعا لا يجد العربية الفصيحة فقال كفار قريس وعجمي هو, أعجمي هو خباب العرث ليس عربي القرآن الآن أفصح ما يتكلم به الناس وهذا القرآن في أرقى في أرقى مراتب الفصاحة والبيان والبلاغة والأسر والأخذ فيقولون في وقالوا إنما يعلم بشر يقولون ترى بخبابة وراته يعلم رسول الله عليه وسلم القرآن يا سبحان الله رجل بسيط حداد ما تعلم أعجمي يعلم رسول الله عليه وسلم هذا القرآن المعجز المؤثر الذي في آيات بينات والذي فيه حكم بارغات وفي أخبار الغيب وفي اخبار الجن والنار واخبار العالم العلوي والعالم السفلي وعالم الملائكه وعالم الجن وعالم الشياطين خبب يعلم محمس صلى الله عليه وسلم أسمع الرد وقال إنما يعلمه بشر هل الذي يلحدون اليه احجميو وهذا لسان عربي مبين يا سبحان الله هذا القران بلسان عربي ومحمد صلى الله عليه عربي وخبب احجمي الا احجم يعلم العربي الآجم الذي لا يعرف يقيم الحروف بل يأكل بعض الحروف ولا ينطقها يعني نطق نطقا نطق سويا هو يعلم النبي الفصيح العربي صلى الله عليه وسلم يعلمه قرآن عربي غير بعوج أي هذا وأي زور وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء ظلم وزورة يقول سرى هذا القرآن يقول كذب مخترع إنما عانوا بعض الناس عليه من المشعوذين والكهنة والسحرة فالرسول الله عليه وسلم ألف هو معهم أين ألفوا صلى الله عليه حضر هذا التأليف وما هي الصحف التي استخدمها صلى الله وما هو المكان الذي تعلم في صلى الله عليه وسلم وهو أمي عاشواهم أربعين سنة رأوا لم يأتي شيخ ولا مدرس ولا, ولا تلقى عند أستاذ كيف من علمه ومن هم الناس الذين علموا ولماذا ما برزوا بعلومهم لأن الذي, الذي يأتي بفكرة عظيمة وينصت لها الجمهور وتخطف الأضواء لا بد أن يكون موجودا وأن يكون له أثر ولا بد يعرف مع الأيام وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمى عليه بكره تواصير كل يوم يطلعونا بسوريا كل يوم يقترحوا شيء كل يوم يقذفون شيء جديد وهذا الاضطراب بهم عاجزين وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فيتمى عليه بكره تواصير ينظر القران خرافات الاولين اساطير جمع اسطرهن خرافه شيء لا يصدق قالوا اكتتبها فيتمى عليه يقول من الكهانه والسحار والخرافيين ويقراها علينا ويأخذ صباحه ويسألوا يقرأ علينا كذبوا لعمر الحق لقد أخطأوا والله في ذلك وظلوا ظل المبين هو إلا ذكره وقرآنه مبين يندر من كان حي ويحق القول على الكافرين هنا قال وقالوا أسافير الأولين اكتتبها فهي تملأ عليه بكرة وأصيل هذا من ضمن ما قالوه ورسول الله لم يكن يكتب وما كنت تتل من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لرفتعب المبطلون لو أن رسول الله عليه وسلم يكتب وكان عنده صلى الله عليه وسلم مؤلفات وصحف يقرأوها قالوا هذا من ضمن ما ألفه لكن يكفيك كما يقول شوقي كفاكة بالعلم في الأمي بالوحي في الأمي معجزة في الجاهلية والتعديم في وهنا يدافع سبحانه وتعالى عن رسول الله عليه وسلم وعلى القرآن يقول أم يقول افتراه قل فأت بعسل صورا مثله ويقول سبحانه وتعالى ما كان حديث يفترى ويقول سبحانه وتعالى إن كنت في, وإن كنت في رجل ما نزلنا على عبدنا فاتوا بشورة مثله فتحداهم سبحانه وتعالى بشورة وبعشر وبمثله فما أتوا وأعلنوا عجزهم حتى أنه لا يوجد ولا يحفظ في تاريخهم أن رجلا منهم قام عيانا بيانا وفيهم الشعراء وفيهم الأدباء وفيهم المتكلمون وفيهم الخطباء لم يقم منهم واحد فيأتي بسورة ولو قصيرة ويقول هذا يعني حاكل إما, إما صحيح وإما خطأ لم يحصل هذا أبدا وإنما منهم من أذعن ومنهم من سكت على مضر وفي الأخير أفحمه والحمد لله وظهر الحق هذا القرآن الذي أتى عليه الصلاة والسلام كان كتاب الرسول الله عليه وسلم الذي معه دائما الوحيد كان انسه كان في اللذة وفيه المتعة وفيه العلم النافع وفيه الكفاية وفيها الدواء كان رقية شرعية وحكما ومؤدبا ومؤنسا وعجرا ومثوبة يقوم به الليل صلى الله عليه وسلم ويبكي يصلي به في الصلاة الفريضة يخطو به على المنبر يدرسه للناس يشرحه صلى الله عليه وسلم في مجالسه يعمل به يتحاكم إليه في كل شأن من شؤون حياته حتى في الصحيح يقول ابن مسعود قرأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقرأ عليها القرآن، قلت كيف يا رسل الله اقرأه عليك القرآن وعليك وانزل قال إني أحب أن, أن أسمعهم من غيري قال صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه بأسوات وكان صلى الله عليه وسلم ينصت لمن يقرأ القرآن وكان صلى الله عليه وسلم يقدم ويحب من, من يعظم القرآن من أصحابه وكان يقدم من يحمل القرآن أكثر و أكثر على حسب حفظه وعلى حسب تعلقه بهذا الكتاب حتى إذا انا أراد ان يؤدي أميرا على سرية قال أتحفظ شيئا من القرآن قال أحفظ سورة البقرة قال تحفظ سورة البقرة قال أحفظ سورة البقرة قال أذهب, أذهب فأنت أميرهم وإذا تصل الله عليه وسلم بالشهداء سأل أيهم أكثر القتلى في سبيل الله أيهم أكثر أخذ القرآن قالوا هذا هذا فيقرب الأكثر إلى جهة القبلة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وإن الله ويخفظ بها آخرين ويضع بها آخرين أنا في ليلة من الليالي فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيت صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى الأشعري يكره القرآن أبو موسى الأشعري من اليمن أحد الصحابة صوته ندي آته الله صوتا شجيا صوت يأخذ بمجاق القلوب حتى بشهادة مع الطلاب في العراق وقرع علينا في ليلة من الليالي بعد الفاتحة قولي أيها الكافرون يقول مسروق ابن والله ودفت أن نقرأ سورة البقرة إذا قرات ما تملك دموعك أبدا ولا تملك يالك ولا تملك جسمك ولا تملك مشاعرك وعواطفك عمر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويقول لي أبو موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويبكون فسمع صلى الله عليه وسلم في الصباح لو رأيتني البارحة وأنا استمع لتلاوتك قال كنت تستمع يا رسول الله لي؟ والذي نفسي بيدي كنت أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود قال أبو موسى لو كنت أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي كنت حبرته لك تحبيرا يعني جوتته وحسنته ورجعته وبدعت فيه وخفضت ورفعت يا ليتني أدري أنك تستمع لي من وراء الجدار يعني, كنت يعني أطلقت الحمجرة أداءها وأطلقت الصوت يأخذ ويذهب ويأتي وكنت تلغمته وكنت تغنيته وكنت أشجيت وكنت أبكيت زيادة هذا هو كتاب الله الحجة القائمة الشاف الكافي هذا هو سلاحه صلى الله هو زاده هو مذكر دليله وبرهان ومعجزته التي أتى بها الكبرى أتى بها وانظر قد حاولي كيف تهافت وكيف انتهى والحمد لله وانظر لمأكيدهم للقرآن وصاحب القرآن كيف أذهب إلى تباب وإلى هلاك وإلى خسران وبكي الحق والحمد لله الآن بدأ العرب القبائل العربية تسمع بهذا النور وتسمع بهذا الدين الجديد وتسمع بالرسول النبي خاتم صلى الله عليه وسلم أصبح خبر النبوة وخبر رسالة الآن يغطي المجالس وصار حديث السمار وحديث الركبان وصار يدار في مجالس العرب وفي أحياء العرب وفي قبائل العرب ولا بد أن يأتي مستجيبون أو يأتي أناس يبحثون عن الحقيقة او يستجنون الخبر من ضمن القبائل العربية التي حول مكة قبيلة غفار المعروفة منها ابو ذر الغفاري فسمعوا بالخبر قال ابو ذر وكنت في إبلي وغلمي في البادية وهي قبيلة يغلب عليها البادية قال فقلت لأخي أنيس إما أن تبقى مع الإبل وأذهب لأرى خبر هذا الرجل لمحمد عليه الصلاة والسلام سمعوا بالنبوته وإما أنت أذهب أنت أبقى قال انا أذهب فذهب أنيس أخه أبي ذر فلما وصل إلى هناك وجد دعاية السوداء المشوهة ضد رسول الله وجد أبا لهب غالح ذر هذا رجل هو قريب من أخي نعرفه هو مسحور ممر يقول مجرور يعني مطرف في الكلام في الحكم ولا تصدقوا أنما يقول أنه نبي ما هو صحيح فرجع فلما عاد إلى أبي ذر قال لأخيه وجد رجلا يقول ادعى النبوه وكذبه قومه يقول عمه انه ليس بالصحيح قال ما شفيتني يقول انت ما عطيتني خبر مؤكد ولا استجلت لي الخبر ولا عطيتني معلومة صحيحة الذي يذهب بمثل هذه المهمات لا بد ان يدرس الموضوع ولا بد ان يسمع من الطرفين ولا بد ان يسمع صاحب القضية الذي هو رسول هدى صلى الله عليه وسلم يعني ما سمعت منه ولا جرس تحكم وتحكم عليه هكذا بلا بينة ولا برهان اينا يعني طلب المعرفة اين التأكد والتثبت من المعلومة فركب أبو ذر جملة قال وأتيت إلى مكة قال فلقيت غلاما علي بن أبي طالب أول ما لقه فسألته قال هو ابن عمي وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى وهو نبي لكن تعال معي كان أبو ذر جائعا في تلك اليوم يعني قطع من البادي هو قطع الصحراء مثل ما يقول أبو الطيب المتنبي قطعت الفياء في والشناخي وجبت هجير أن يترك الماء صعديا فوصل وهو جاء وضمان وعلى ناقة العجفاء فأخذ العلي بن أبي طالب الشاب المؤمن المهذب الأصيل النابه علي بن أبي طالب صاحب المواقف الذي يقول فيه بالعيذون يا ليت إذ فدت عمرا بخارجة فدت علي بمن شاءت من البشر قال تعالوا انتمعين ليلة ضيفك وفي الصباح ستلتقي بالرسول الله عليه وسلم هو بن عمي هو نعرفه وترى كريم نشوف بن عم البهر أبو الحسن علي وشوف العم الضال المخذول أبو لهب أبو لهب يرد ذاك بدعائي سيئة وعلي يقول الحلئ كلمة الصحيحة ويوقع شهادة حق رضي الله عنه وارضا فيذهب أبو ذرمع علي وما عند علي أصلا من الضيافة هل تظن أنواع اللحوم والمرطبات والخضروات والفواكه عنده شيء من زبيب الطائف فقدم حثى لأبي ذر يأكل من زبيب الطائف وأكل حتى شبع وطه ما يشرب. قال له كان عالي ذكي عندما كان عالي ذكي وصاحب ألمعية وصاحب بديها يكون ذكي من يعني؟ من من الشباب يعني قال لنا الصباح سوف أنزل معك في الحرب يقول الأبي ذرق انتبه وأنا أخشى عليك من المشركين لأنهم متقيدين ومتصيدين وهمهم شغل مشار كل ماته غريب قاموا يخبرونه ويشوهم سمعة الرسول الله عليه وسلم ويقولوا انتبه وترى ساحر وترى كاهن ولا تقترب وحاول شوف, شوف الأشرار يعني أعداء الرسل وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئ ونصيرا فعال من ذكائي وفطانتي قل لأبي ذر امشوا ورائي يعني ما تمشي معي لأنه بذا مشه ما عرف أن علي عاما ومع رسول الله عليه وسلم وبن عمه يعرفوني يقولوني جاء بواحد جديد لأنه ما كفى بدأ يسحب الناس علينا بدأ يأتي بجدد وناس يؤمنون فقال انت اتكن ورائي بحيث لا تقترم مني وسوف انا أمر بمحاذاة الرسول الله عليه وسلم ورسول الله عليه وسلم يعرف الرسول الله عليه وسلم أجمل من البدر ليلة 14 عليه الصلاة والسلام عليه, عليه المهابه والجلالة وعليه أنوار النبوة ومعالم الرسالة عليه الصلاة والسلام قال فإذا حاذيت الرسول عليه الصلاة يعني كان علي انا بمر غرض آخر ما كان لي شغل شاغل لن أصل للرسول عليه الصلاة والسلام فأنا إذا حاذيته شوف أظهر أني أخصف نعلي أنك أنا انقطعت الحذا فإذا وقفت فهو الرجل الذي يساويني أو يساميني أدخل عنده وأنا أترك الموضوع لك قال ابو الظار خلاص أترك الموضوع فمشى وراءه وبينهم أنتار على شام الكفاء كلهم أصابات يقول سبحانه وتعالى شامراً تهجرون يقول لكم الحرم ما شاء الله بس في الكلام السيء والغيبة والصد عن منهج الله حتى سبحانه وتعالى ما كان صلاة عند البيت إلا مقاومة أصدق يقول كذبين صلاة مرجودة صلاة باطنة أنجاس وثنيين مشركين مجتمع غابة ليسوا أهل البيت والواجب أن يخرجوا أصلاً من البيت ولا يمكنوا من البيت البيت مطهر البيت نزع عنهم لكنهم جالسين حلقات يقول كلام السيء والفعش والهاجر والنكر والسكر سامراً تهجرون فقال إذا ساميت الرسول الله عليه وسلم سامته فأنا سوف أظهرني أصل الحذاء يقول علي من البطالب فأعرف تلك الرحلة أنه الذي القريب مني فأنتدخل معه وأنا سوف أستمر فأبو ذر عرف الموضوع واقترب علي رضع ثم نزل علي كان يحصل الحذاء يعني معروف أن هذا هو الإمام هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام ف ذر مال عن الرسول قال عم صباحا يا اخى العرب باقي من البادي من حتى المعلومات كلها وحتى السلام والتحيه ماجي من هناك انما يقول سد بلده ما عنده ما عنده الكلمات ما, عند ما السلام عليكم ورحمه الله فقال صلى الله عليه وسلم الله عبدني هذه تحيه العرب تحيتها بذر يقولون عم صباحا اذا مر العربي على العربي وعم صباحا يا اخى العرب يعني إنعم في هذا الصباح السعيد حتى يقول امرئ الكيس انا ام صباحا ايها الطلن البالي وهل يعم من, من كان في العصر الخالي وهريع من الا سعيد منعم قليل الهموم لا يميل اديس بعوجالي قال ام صباحا يا اخ العرب قال صباح السنه ان الله ادلني بتحيه خير من تحيه بتحيه الخير من تحيتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدا يتغير المعالم مع الفجر الجديد نفس التحيه الكلمات عند اللقاء الكلمات عند العزاء الكلمات عند المباركه بالمولود اصبحنا في فجر جديد أصبح لنا كلمات شرعيه جديده واصبح لنا هيئات خاصه واصبح لنا مفاهيم جديدة غير كلام الجاهليه وغير مفاهيم الوثنيه وغير يعني مصطلحات الشرك ومصطلحات عبده الاصنام أصبحنا مع الفجر جديد أمة أخرجنا محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات والنون فجلس أبو ذر فقرأ عليه الصلاة والسلم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا القرآن العظيم لأن الأمة العربية أحسن ما يعجبها الكلام الجميل هي أمة الحرف أمة البيان سعى أن غيرها من الأمم قد برد في فنون مثل الفارس في, في, في, في, في الفنون مثل الصينيون في الصناعات مثلا الرومان في البناء والعمار لكن هذه الأمة أمة البيان أمة العربية لذلك هي تتبارى في الشعب ولا معلقات حتى القصائد الجميلة تختار من ألف قصيدة قصيدة واحدة ثم تكتبها في أوراق الحريض وفي الديباج وفي, وفي, وفي, وفي, وفي, وفي, وفي الاستبرق وتعلقها بالكعبة المعلقات السبع وقال معلقات عشر وتحكم تجعل هناك أسواق للحكم في مثل عقاب ويأتي النابغة الذبياني يحكم بين الشعراء ويقول كلمة الفصل قول هذه القصيدة أحسن من هذه فهم مشغولون بالحرف مشغولون بالجملة مشغولون بالبيان مشغولون بأبدع ما يقال فالله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه السلام بالمعجز الخد الذي هو القران من جنس كلامهم يعني بيان يعني حديث أحسن الحديث وأحسن القصص وأحسن المواعد وأحسن البيان فرسول الله عليه السلام ما كان يكثر الكلام من عندي عال flat mat mat mat mat mat mat mat mat mat لعجزنا وتقصيرنا ولأن مجتمعنا يكثر لذلك نكثر من الشروح ونكثر من الدروس ومن التكرار لأن هذا هو زمننا اعذر حبيبك إن فيه فهاءة بدوية ولث العراق وماءها ولكن سيدنا الخصوع لسنا في ذاك المجتمع الذي كان على على وكان على السريقة ويعرف الأداء ويعرف وقع الكلام ويعرف صناعه الحروف ويعرف اثر الجمله ويعرف اثر وسحر البيان جاء بهذا الله سبحانه وتعالى انزل عليه هذا القرآن فكان سيدنا نثل عليه والقران عليهم ولن يكون عليه سيدنا يكثر من الكلام من عنديات كان يتلو وكانوا يفهمون ويتاثرون ويصدعهم القرآن ويدهشهم ويحيرهم فأبو ذر آمن بالله عز وجل وبالرسول الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وعرف أن الرسول الله عليه وسلم نبيه من عند الله وقال يا رسول الله أنا سوف أعلن الآن أقوم أعلن أني مسلم سوف خبره قال الله عليه وسلم لا إذا سمعت أني خرجت يا رسول الله بما طلعه الله عز وجل وسوف ينتصر وسوف تأتي أيام مشرقة بإذن الواحد لا حد وسوف يأتي فتح عظيم وسوف يأتي نهاية الظلم والطاغوت والشرك والوثنية قال إذا سمعت أني ظهرت فتعال فأبى أبو ذرو كان في حدة وصرامة وجرأة فذهب إلى الصفة وقال يا معسر قريش أشهدكم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانهالوا عليه من كل مكان بالحجارة فضربوا حتى أدمه قالوا حتى أصبح ثوبه يلصق من شدة الجراح بجسمه وهو دم ورجع رسول الله وقال أما قلت لك أما يعني نصحتك أما حذرتك فمكث في البادية وعاد إلى قومه لكن ما عاد سلبيا عاد يدعو عاد يحمل الدعوة الجديدة والمعتقد الحق وأخذ يدعوهم بيتا بيتا وفردا فردا ويبين لهم ما بعث بها رسول الله عليه وسلم فوحدوا وآمنوا وبعد ما هاجر رسول الله عليه وسلم أتى أبو ذر رضي الله عنه وكأنه أتى بجيش وأتى بقبيلة غفار فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفار الله له وأسلم سالمها الله وسار أبو ذر من, من تلك المرحلة مع سيد الخرق صلى الله عليه وسلم معه وسار مضرب المثل في الزهد لأن غالب الصحابة رضا الله عليهم الواحد منهم يأخذ بابا من العبادة أو بابا من العلم. أو بابا من الموهبة التي ينفع بها الدين ثم يتخصص في هذا الجانب فيغني بإذن الواحد الأحد في هذا الجانب كما فعل مثلا ابن عباس في جانب التفسير فإنه كفل المسلمين في ذلك ببركة دعوة رسول الله عليه وسلم اللهم فقهوا في الدين وعلموا التأوين زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وارضاه تعلم الفرائض والمواريث وأخبر رسول الله عليه وسلم أن أفرضكم زيد معاذ بن جبر رضي الله عنه وتعلم علم الحلال والحرام والفكر فسار يقضي ويعلم فصار علم الأمة بالحلال والحرام وصار قائد قائد العلماء إلى الجنة حسان بن ثابت في الفلقافية وفي الشعر وفي صناعة القصائد آهت من الآيات الباهرة فأبو ذر في الزهد منقطع النظير وفي صدق اللهجة يقول حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما يو عنه ما أغلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء أصدق من ذي من أبي ذر كان يقول الحق وكان صريحا وكان صادقا الذي في قلبه يخرجه على لسانه كان لا يحاذي ولا يعرف المجاملات كان واضحا مكشوفا يقول كلمة الحق في أي مكان حتى أن يقول عند الجمرات والله لو بقيت كلمة ما أنفتها والصمصام على هذه وخشيتها لأنفتها لأنفتها ويقول له صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلع فاخرج منه يعني خرج من المدينة إذا وصل البناء والعمار والتقدم السكني والعمراني إلى سلع جبل سلع في المدينة فخرج من المدينة لأنه سوف يتغير طبعاً الناس وأبو ذر فيه وضوح وفيه صراحة في صدق وفيه حدة ما يتحمل حتى رسول الله عليه وسلم قال له قال لا تخفب لا تخفب لا تخفب لا, تغضب لا فلما بلغ البناء سلع خرج رضي الله عنه للربذا ضواحي من ضواحي المدينة في الصحراء لأنه متجرد وصافي وصادق مثل الصحراء مثل وضوح الصحراء لا أعرف اللفك من غلوة الدوران لا أعرف المجاملة لا أعرف أنصاف الحلول فهذا من ضمن الذين أسلموا مع الفجر الجديد في الأيام الأولى ثم استمروا وهم أقوى الناس يعني أقوى الصحابة إيمانا وأكثرهم تأثيرا وعظموا مكانا هم الذين شهدوا تنزل الوحي في المرحلة الأولى يوم الابتلاء يوم الأذى يوم المعاناة يوم, يوم التنكيل بهم يوم محاصرتهم يوم الترديق عليهم يوم أن قامت الدنيا تجابهم وقام كفار قريش يضطهدونهم هؤلاء الملأ الذين أسلموا في تلك المرحلة ومنهم أبو ذر الغفاري هم الثابتون هم الصادقون هم الذين أخذوا المراكز الأولى وأخذوا الدرجات الأولى وأخذ الصف الأول في مسيرة الرسالة ومسيرة الدعوة ومسيرة الدين الجديد الذي بعثه برسول الله عليه السلام وصارت منازلهم على حسب إسلامهم وعلى حسب سابقيتهم ولا حسب تضحيتهم بغض النظر عن كبائلهم أو ألوانهم أو أسرهم أو ثرواتهم إنما بما حملوهم من مبادئ وبما قدموا من تضحياتهم منهم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وأكرم نزله فصارت منزلته ابي ذر لانه سبق منزل عظيمه لانه سبق سبق بهذا حتى انه معرض رسول الله عليه وسلم من ضمن المشاهد أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله ليله وتركه وبشرني ان من من امتي لا يشك بالله شيئا دخل الجنه قال وان زنى قال وان سرق قال وان سرق قال وان سرق وان على رغم انفي ابي ذر فكان أبو هذا الحديث هذا روح مسلم ويتلذذ بهذه كلمة على رغم أن في أبي ذر وينقله للناس وهذا الموحد الصادق الذي يتوب من الخطايا وعود إلى ربه مصير عند الله في جنات النعيم الآن تساقط رؤوس المسلكين أمام الحق وأمام هذا الدين الجديد الذي بعيها به صلى الله عليه وسلم لا يصمدون طويلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون يقول سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين الآن مصارع هؤلاء العتاء هؤلاء المعرضين هؤلاء الظلمة سوف تأتي مصرعا مصرعا منهم من صرع في مكة ومنهم من صرع في بدر ومنهم من انتهى إلى التباب والخسار وضعت أسمامهم كما يقول حدي يقول أرقام معلمكم ما عدت أذكره أذكرها وضع عنوانكم في ألف عنوان يضيعون تماما فلا يذكرون ولا يثنى عليهم ولا يحفظ لهم سجل وليس لهم أثر طيب الذين كل من وقف أمام داوة الرسول حتى إن بعض العلماء يقول في قوله إن شريك هو الأبثر قال الذي يعاديك والذي يبغذك والذي يشنى شيئا مما أبعث به فهو أبتر مقطوع البركة مقطوع الأثر مقطوع الخير ليس له اسم في السجل للخالدين وليس له شرف وليس له رفعة وأيضا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وآمن بالنور الذي أبعث به صلى الله عليه وسلم وصدقه ونصره لو حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك فهنا نهاية هؤلاء الطغاة الذين انحرفوا عن منهج الله من كفار قريش الذين صادموا الدعوة والذين صادموا الرسول الله عليه وسلم والذين أبنوا أبوا أن يؤمنوا وأن يدخلوا في الدين الجديد يأتي الآن كعب بالأشرف هو من من اليهود من اليهود المدينة عنده علم التوراة يحفظ التوراة لكن حفظ التأكل يأكل بها دجال يكلب ودبع يعني يوكع شهادات زور وإثم وباطل وافتراء وصديق الكفار قريش ولو أراد الله بي الخير كانت كلمة الحق التي في التوراة من أن رسول الله عليه وسلم نبي من عند الله بشر به موسى وبشر به عيسى عليه السلام وأخباره وأوصافه موجودة في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم ويعرف كعب بن أسرف قاتله الله لكن هكذا طبيعة اليهود يعني كتم الحق ومعادات نبي الرحمة عليه السلام ومعادات نبي وحسدا وبغيا يعني يقول لأنبياء أكثرهم من بني إسرائيل كيف يكون نبي عربي ونحن نؤمن بأنبيائهم ونصلي ونسلم عليهم ونصدقهم موسى وعيسى عليهم السلام لكن هذا هو البغي والعدوان والحسد والإعراض تماما عن الحق فكعب ابن أشرف كان في المدينة وأراد كفار طريش أن يسألوه سؤالا مجردا ولو أراد الله به الخير كان قال كلمة الحق وكلمة الفصل لأنه من أهل الكتاب عندهم علم يعني من إسرائيل يهود في المدينة عندهم علم أما كفار قرشف وثنيون أميون كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لم يكن عندهم كتب سماوية ولم يكن عندهم المعرفة منتشرة ولا الحرف ما كانوا يعني يكتبون والقراء فيهم قليل كانوا يعتمدون على الذاترة وعلى البديهة وعلى الإلقاء وعلى الشار وعلى نحو ذلك قالوا ما معنى حل إلا أن نستدعي كعب الأشرف صديقنا ينوي ساجر ويأتي في مكة ويأخذون منه من تمر المدينة ونحو ذلك ويعطونه من أموالهم قالوا ما عندنا إلا صديقنا كعب الأشرف لن عند علم التوراة نسأله سؤال هل الرسول الله عليه وسلم رسول من عند الله هل صحيح أن الله أرسله إلينا هل صحيح أنه نزل عليه القرآن ونرضى بحكمه واستدعوا ذاك الاثيم الكذاب الاثم الكذاب الاشر كعب من الاشرف اليهودي من المدينة وصل الى مكة وضيهوا ضيافة والبسوه لباسا وجلسوا في مجلس مجلس حق يريدون الحق يعني يعني مجلس طلب الحق لانه لا حق هو مجلسهم لكن يريدون هم ان يقول كلمة الحق قالوا نسألك بمن شق البحر لموسى لماذا سألوا بهذا السؤال لأنه طبعا هودي وموسى عليه السلام نبي بني إسرائيل والله شق البحر وهذا نعمة على بني اسرائيل إن الله انقدهم وأن الله نجاهم لما شق البحر لموسى فذكروه لأن يسمعونك عرب يسمعون أن الله شق البحر لموسى نسألك بمن شق البحر لموسى وهو سؤال ضخم سؤال عظيم سؤال قاهر هل محمد هل نحن أهدى أم محمد هذا السؤال الأول يقول نحن على اتجاه صحيح ونحن الذين على السواب وعلى الهداية او الرسول عليه وسلم وانا قبل ما يجيب هو الإجابة الآثمة والكاذبة المفترى بالله عليكم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي بعث عندي الله نبي الرحمة نبي التوبة نبي الهدى والرسد والسداد النبي الذي يعث بالهداية الربانية وبالعناية الإلهية وبإخراج الناس من الظلمات النور نبي الطهر الذي يعث بالطهر والعدل والحب والسلام والرحمة وبعث بصلة الرحم وببر الوالدين وبالقربة وبعث عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الشريفة والمثل العريا هو أهدى أو عبدة الأوثان عبدة الأصنام عبدة الرجس عبدة الهوى أتباع الشيطان أهل الظلم والاستبداد والشكر والنكر والانحراف والقطيعة والجور والبغي والعدوان أهدى فقالوا نسألك يا كعب من الأشرف بمن شق البحر لموسى أنحن أهداء أم محمد أخذ فرصة قاتله الله لأنه عدو هل تنتظر من العدو أن يحكم لك تنتظر من الحاسد أن يوقع لك شهادة يعني إذا محاسية التي أدل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذره ما يمكن أن يكون هذا لا يمكن أن يشهد لأن العدو الحاسد بخير بل هو يمضى فقط في معاسيك وفي عثراتك وفي مساويك ويظهر قباحك أما المحاسن والإنجازات والفضل الذي فيك فلن يذكر أبدا فلما سألوه قال ما دام سألتموني بمن شق البحر لموسى فأنتم أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام سبحان الله هذه نهاية الشهادة ونهاية المجلس قاتلك الله خيب الله سعيك هذا كلامه يقال أتنكر الحقيقة وتنكر الدليل والبرهان وتصادم الشمس وتنكر الشمس في رابعة النهار فتولى الله سبحانه وتعالى رد عليه قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كاب الأسر يؤمنون بالجبت والطاغوت بل والسحر ومن ذلك ويقول للذين كفروا يعني يقول لها المكة هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا اسمع الجواب فيه والحكم فيه في الآية الثانية يقول وفحكموا أن كفار قريس أهدا من محمد صلى الله عليه وسلم من سبيلا وحكموا أن مذهب قريس أصوب من مذهب رسول الله عليه السلام الآن لم ي... لا يلاقشه في نقاش علمي ولا يتنزل معه تنزل الخصم ولا يحاوره ولا يظهر له البراهيم لأنه رجل أصل عنده علم وكثمه عنده شهادة من الله في التوراة ونسيه والإنسان إذا بلغ به المحال أنه يكتم العلم ويلغي البرهان مثل يقول أبو الطيب وكيف يصح في الأذهان شيئا إذا احتاج النهار إلى دليمي إذا بلغ بالإنسان هذا المبلغ فانتهى الموضور معناه أنه مطموس معناه أنه مخذول معناه أنه حرمه الله التوفير قال سبحانه وتعالى أولئك الذين لعانهم الله ومن يلعاني الله فالنتجه وسبيعه والأصل انت ملعون أنت مادمت قلت هذا الكلام الزور والإثم والإفك الذي سهدت تشهد الأمم أنه كذب وزور وتشهد الأدلة بما فيها الأدلة القرآنية وشهادات الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام وعلى الرسالات السابقة والشهادات في الأنفس والآفاق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأنك ثابت في شهادك والذي يقول ملعون المطرود من رحمة الله لا يوفق للصواب ولذلك الله تعاقبه بالله قال أولئك الذين لعنهم أصلا أنت ملعون لا تكلم بالحق إن الملعون لا يمكن أن يقول كلاما صوابا إن الملعون مخذول محروم من التوفيق وإذا حرم العبد من التوفيق ما يمكن أن ينفق حقا وصوابا فهذا من ضمن تساقط يعني في الأيام الأولى تساقط عتاولة الشرك وعتاولة الوثنية واضطراب كلامهم وانتصار صلى الله عليه وسلم بالحجة ثم المحجة ثم بالكلمة ثم بالسيف ثم بالفتح العظيم عليهم الآن بعضهم يقول أمية بن خالف أنه لما عرض الدعوة وقالوا أنه الوليد المغيرة لما قال سبحانه العتلم بعد ذلك زين ثم قال سنسيموا على الخرطوم يعني هذا الأنف يسمى عند العرب الخرطوم يقول داعه صاحب الافتراع على القرآن وعلى الرسالة وقال السحر يثر سوف يتي له يوم فقال السحاب فين يسمى الخرطوم ونحن مستضعفون ونحن مساكين ونحن مضطهدون فأتي يوم بدر يوم الغزوة الكبرى والتقى الحق مع الباطل وتنزلت الملكة نصرة المؤمنين وخطم على أنفه بالسيخ ضرب على أنفه ضرب قال سنسي مع الخرطوم لكن انظر إلى هذا لفظ الخرطوم وهو الأنف عند العرب كيف أن الله سبحانه بيّن له يقول له موطن الأنف فيه موطن الكبر أنف يقول ما يمس أنف, أنف هذا الكريم ولا أنف هذا الشجاع ولا أنف هذا الوجه أبدا ولا أنف هذا السيد الرئيس لكن مس لكن بالسيف يقول والله لا يجد أنفه وجد أنفه حتى يقول سبحانه سالعين وعن تساقطهم وعن التهديد لهم والوعيد وقد حصل هذا سيهزم الجمع ويولون الدموع يقول ما عليكم من اجتماعهم ولا من صولتهم ولا من جولتهم هذا باطل فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفعله سواء في الأرض سوف تنتصر أنت مع القله المؤمنة التي معك التي تحمل المبدأ الحق معك فإنه مهما كان أنتم, أنتم أقياب الله سبحانه وتعالى اليوم الذي يهزمون فيه ويولون الدبر وبالفعل أتى أبو جهل والوليد وميت الخلف وأمثالهم حضروا بدر وهزموا والحمد لله ونزلت الملائكة حتى يقول الحسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد واندحروا حتى من من المشاهد قتل, قتل أبو جهل قتل أميث بالخلف بقي الحارث بن الشام أخو أبو جهل كان شاعرا وأسلا فيما بعد فأخذ بغلثه وفر من الوادي وترك أخاه أبو جهل صريعا مقتولا مجندلا في القليب فحسان الحكم بالقوافي إن هناك ان هناك وسائل لنصرة الحق السيوف الأقلام الأفكار الشعر القصص التأليف الروايات الخطابة كل ما نصر, نصر هذا الحق الذي هو الدين الخالد وكل ما أعطاك الله موهبة حاول أن تكون من أنصاره سبحانه وتعالى وإلا في سوء من أنصار الهوى والشيطان وأنصار نفسه الأمارة بالسوء فحسان الآن يأخذ الأدب حتى يقول في القصيدة ويبداه بالنسيب طوبى لمعترك من الآرامي لن يقول تشفي الضجيع ببارد بسامي إن كنت كاذبة الذي حدثني فنجوتي من جاء الحارث بن هشامي عليها أو لها ترك الأحبة أن يقاتل دونه دونهم ونجى بفضل طمرة لجامي يقول أنت ما شفت الحارث من هشام ماذا فعل ترك أحبابه وإخوانه ترك أباجه الأخاه وحرس على البغلة يقول الحمد الله الذي نجأك بالبغلة أهم شيء أنه نجأت بالبغلة فصار يقول شعر حسان يقول الحارث ابن إحسان فيما بعد والله إن شعر حسان كان أشد عليه من هزيمة يوم بدر كان كالصياط كان كوضح النبل يلحقه ويطارده ويخزه في جسمه وفي عرضه وفي نسمه وفي الأخير أسلم الحارث هذا استطرادا وذهب إلى اليرموق في سبيل الله يحمل الديل الجديد الآن الدين الذي حربوا قبل في مكة عرف الآن نوحق ودخل في الدين بعد ما قتل أخوه ابو جهل في بدر وذهب الآن يخرج بالدين من جزيرة العرب إلى جهة الشام ويحضر اليرموك ويقول للصحابة أذهبوا معكم أغسلوا عني شار حسان أغسلوا عني أهذار عني شار حسان فيقتل شهيدا في سبيل الله هذا من مصارعهم ومنهم العاص بن وائل السهمي يحضر بدر ويقتله علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقتله عن الحراف خرجوا حاد الله يحارب الله سبحانه وتعالى الرسول الله عليه وسلم أراد أن يهديهم سواء السبيل أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور لكنهم أبوا ذلك فكان النهاية هذا العاصر من صاحب العظم كما مر معنا الذي أتى يفتفت العظم عند الرسول الله عليه وسلم وينفخ فيه ويقول أتزعم يا محمد أن ربك يحي هذا بعد أن يميته قال نعم ويدخلك النار ومنهم عقبة ابن أبي معيط وهو من أشدهم وكان شريرا وكان فاجرا أتى إلى رسول الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فبسط في وجه رسول الله عليه وسلم سأل الله وجره محمد صلى الله عليه وسلم وكرم الله ذاك الوجه ونفوسنا لنفسه الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاؤه هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في الجزاء أتهجوه ولست له بكف ما لخيركم الفداء هذا هذا الشرير الكذاب الأشر حضر بدر يقاتل وفوجئ صلى الله عليه وسلم وإذا هو مأسور هذا عقبة أبي معيد فقال صلى الله عليه علي والزبير وهما رجل المهمات الصعبة فحضر قال اقتله قال والصبي محمد يقول عقبة الإمعاط ولي أولايا في مكة بعد حارب الدين وكذب الرسول الله عليه وسلم وآذى الرسول الله عليه وسلم وبصق في وجهه وألب عليه وخرج يحاربه وجرد السيف في وجهه يقول الصبي يا أولايا لمن تترك الصبي قال للنار وذهب إلى الهاوية هذا تساقط هؤلاء الرؤوس هذا في انتصار في بدر كبرى التي أعز الله بها الإسلام والدين وهي خاتمة يعني هي في الأخير بين العهد المكي والعهد المدني بعد موصد صالح المدينة هذه الفاصلة في الإسلام معركة وكانت في رمضان وتنزل النصر من السماء وتفتح تبواب السماء لهذا النصر العظيم وبدأ الفجر الجديد يشق طريقة في العالم حاول كفر مكة أن يكتموا هذا الصوت صوت الحق حاولوا أن يسدل الستار على هذا النور ولكن من يغطي الشمس فكل العيون الرمدي للشمس أعينهم تراها بحق في مغيبا ومطلعي وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي نسأل الله سبحانه وتعالى نشرح صدورنا لهذا الدين العظيم اللهم اجعلنا من خدام هذا الدين العظيم اللهم اجعلنا عبادا مخلصين صادقين اللهم اجعلنا أتباعا لرسولك الكريم النبي الأمي اللهم اجعلنا من من يشرب حوضه من حوضه ويصافحه عليه الصلاة والسلام ويحشر معه وإلى لقاء وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليما فخذ بؤادي تجد أطرافه مزعج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد shut مجنحتون در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه